أصعب شيء لما الناس تشوفك فاشل رغم إنك بتحاول وتحاول والأصعب وده شيء مش عادي إنك في الآخر هتصدق إنك فاشل ناس بتشوف في محاولاتك إصراح وناس بتشوفها لعبة عيال وإهزار ناس بتحاول بتساعد بتساند لو حتى بالأفكار وناس بتبص وتمشي بنظر احتقال هل عشان ربنا كنفاكر إنه إنسان مننا أهيا شوي الصين أخطار لولا الروح اللي نفخها فيكم رب الأمصار خلتكم يا شوي الصين ليكم أخطار ليكم أخطار الواحد منكم فاكر إنه هيتخلت في الدنيا لو إيه نظار أه يا شوي الصين おととい uh...